بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ أبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سئتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسو جهكم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 من ذلآخيرة اعتدنا لهم عذابا لما ويدعو لمنسان بالشر دعاه بالخير وكان لمنسان عجولا وجعلنا الليل و النهار آيتين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 وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أردنا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهَا ففضلنا دعهم على دعهم وللا خيرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها خرفة قعود مذموم مخزولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما وَقِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ يَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْوَاغِظِينَ غَفُورًا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 ما تعرضن عنه مبتغى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة لا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا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 وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إن ك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكره ذلك مما ولا تجعل مع الله إلهنا خرفة القافي جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 كما تقولون إذن لابتغوا يا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء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 وجعلنا على قلوبهم اكنةن لن يفقهوه وفي آذانهم وقر. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولله على أدبار نفورا نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوا، إذ يقول، إذ يقول الغالون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم ظر كيف ظربو لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أذا كنا عظاما ورفاتا لنا لم بعثون خلقا جديدا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتموا إلا قليلا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 وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات ونرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآفينا داود زهورا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 كان ذلك في الكتاب مسطورا، وما منعنا أن نرسل دلائل إلا أن كذب بها لولو وأتين. حقا مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخوفا وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذا قلنا للملاك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أسجد لمن خلق تقينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن افطرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 يقصف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أمينتم أيعيدكم فيه تارة مخراف يرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا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 فَتِيلَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَدِيلَ وَإِن كَادُوا لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِي نَاءٍ إلَيْكَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَلَّ اتَّخَذُوكَ خَذِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 من نخيل وعلب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت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 جاءهم العداء إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسولا قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئن نَلَنَّزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَرَكَ الْوَسُو لَ قُلْ كَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بصيرا وما يهدي الله فهو المهتدى وما يطلي الفلان تجد له مولؤ أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميو وبكم وصم مأواهم جهنم ثم كلما خبت زدناهم شعيره ذلك جزاء ام بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا ايذا كنا عظاما ورفاتنا لما خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ لا جل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل وأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسك ثم خشيت لفاق وكان لنسق طورا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 مسحورا قال لقد علمت ما من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي فارد وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونديرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثي ونزلناه تنزل لا قلامن به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلا عليهم يخرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا لِلَّذِينَ قَالُوا يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبرا.